لا يَقُولُ <تصفيق> لَهُمْ فَسَيَقُولُونَ وَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّصَوُّرَاتِ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ تَن فَأُلقِ قُلْ لَهُمْ انْفُخْ فِي كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَفُخِّ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله وأنبئكم بما تأكلون اشتركوا في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولبحن لكم بعض الذي حرم عليكم وَجِدْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَادْتَكُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُلْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَفِيهِ فَلَمْ دع ساهم الهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصره الله امنا بالله واشهد بان ما